شبكة الذكر الحكيم تقدم ونادى نوح ابنه وكان في محزن يا بني يركم معنا يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يحصمني من الماء اصم اليوم من امر الله قال لا اصم اليوم من امر الله الا من رحيم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرق وقيل يا ارض بلعيما ويا سماء أطلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرب وقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم